الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد إخوانا الطلاب نمضي بتوفيق الله تعالى وعنايته شارحين لكتاب النكاح من مختصر الشيخ غليل بن إسحاق في مذهب الإيمان مالك بن أنس رحمة الله تعالى عليه وتكلمنا في الدرس السابق حول أحكام عديدة متعلقة بنكاح العذيل والإيمان وختمنا الدرس بالكلام عن العزل الذي أشار إليه المصنف في كلام قليل لأنه يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته إذا أذنت له ويجوز لزوج الأمة أن يعزل عنها إذا أذنت له للعزل هي وسيدها معه وتوقف الدرس حيث وعدناكم بأن نتكلم عن العزل بشيء من التفصيل أكثر مما تكلم عنه المصنف رحمة الله تعالى عليه ونحن بتوفيق الله تعالى وعناته نذكر هذه التكمة لهذا الدرس فنقول وبالله التوفيق عن العزل وما يتعلق به من أحكاب إن العزل في اللغة يعني التنسية يقال عذلت الشيء عن غيره عذلا من باب ضربه وعذلته فاعتزل وانعزل وتعذل اي نحيته جانبا فتنحى وعزل مجامعه ان يقارب الازاله فينزع ويمني خارج الفرج هذا هو التعريف اللغوي للعزل التعريف الاصطلاحي علماء الشريعه بل وتعريف علماء الطب لا يخرج بالعزل عن المعنى اللغوي الذي سبق لنا ذكره يعني على سبيل المثال الإمام الدرزير رحمة الله تعالى عليه هو من أئمة مذهبنا يعرف العزل لأنه عدم الانزال في الفرج والإمام بن حجر العسقلاني يعرف العزل لأنه النزع بعد الإلاج لينزل خارج الفرج الأطباء المعاصرين بعضهم يعرف العزل بأنه الجماع المنقطع، وبعض آخر يعرفه بأنه إراقة الزوج للمني خارج فرج زوجته عند الوطف والحقيقة أبناء الطلاب أن هذه المعاني كلها متقاربة وهي في النهاية تؤدينا إلى معنى واحد وهو ماذا؟ وهو قيام الزوج لمعاشرة زوجته وإلقاء مطفته خارج فرجها أو في كيس أو في نحو ذلك كغطاء واق يلبسه الإنسان عند الديان على ذكر حتى لا ينزل المني في رحم المرأة فتهدد والعزل من وسائل منع الحمل القديمة فنحن نعلم أن وسائل منع الحمل عرفها الإنسان منذ تاريخ بعيد للبشرية وتعددت تلك الوسائل واختلفت من زمن لآخر والعزل من أقدم الوسائل المعروفة التي لجأ إليها الإنسان لمنع الحمل ويذكر ابن عبري في كتابه تاريخ مختصر الدول أن العزل ينسب إلى أونان ابن يهوذا ابن يعقوب قالوا أن أونان هذا كان أول من فعل العزل وذلك بعدما تزوج أرملة أخيه تامارا والتي لم تكن قد أنجبت من أخيه فلما جامعها زوجها الثاني أنزل ماءه على القرط حتى لا تنسب الزرية لأخيه المتوسط لأن حسب اعتقاد اليهود في الشخص إذا مات ولم ينجب من زوجته فإن أرمالته تتزوج من أقرب الناس إليه مثل الأخي مثلا فلو ولد منه ولدا نسب هذا الولد إلى الزوج المتوسط ولذلك أولان هذا قام بهذه العملية حتى لا تحمل زوجة الأخين منه فتنسى الأولاد لأخي ولذلك العزل في اللغة الإنجليزية يسمى أونانيسنة نسبة إلى أونان بن يهودة هذا العزل كما قلنا من وسائل منع الحمل القديمة وله أهداف ذكرها علماء الشرق من بينها مثلا ما قاله الإمام الغزالي رحمة الله تعالى أبو حامل الغزالي من كبار علماء الشافعية حيش يقول إن نيات الباعثة على العزل خمس الأولى في السراري يعني عذر فينا التشرب مع الثانية استيقاق جمال المرأة وسنتها لدوان التمتع واستيقاق حياتها خوفا من خطر الطلق يعني إن شاء تطلب من زوجين العقد استيقاق لجمالها لا تحب أن تتجه لبدنها بالحمل والرضاعة وما إلى أو استقاء لحياتها خوفا من خطر الطلق الذي يحدث أثناء الأولاد الثالثة الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراض من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل الشوء الرابعة الخوف من الأولاد الإناث لما يعتقد في تزويجهن من المعرة كما كان من آذة العربي قتلهم الإناث فهذه نية ساشرة لكلام الإمام الغزالي. الخمسة أن تنتني على المقطع عن الحمل لتعززها ومبالغتها في النظافة والتحرز من التلقي والنفاس والرضاع كما كان ذلك عادة في نساء الخارج قديما وهذه نية فاسدة أيضا. رحمة الله على الإمام أو حمل الغزالي أي حمل الغزالي وهو يبين أن أغلب هذه النيات العز نيات فاسدة. الإمام ابن حجر العسقلاني يقول إن قصد العلف الفرار من حصول الولد وذلك لأسباب ثلاثة أولها خشية علوق الأمى أي حملها لأن لا يصير الولد رقيقا وهذا العزل الذي كان يحدش مع الإمام ثانية خشية دخول الضرر على الولد المرضع إذا كانت الموطوئة ترضعه الثالث الفرار من كثرة العيال إذا كان الرجل مقلا فيرغب في قلة الولد لألا يتضرر بتحصيل الكسب كما قال ابن حجر ورحمه الله يقول بعد ذلك وكل ذلك لا يغني شيئا والإمام الصنعاني يقول بعدما ذكر تعريف العسل هو يفعل لأحد أمرين إن في حق الأمة فيألا تحمل كرهة لمجيء الولد من الأمة لأنه مع ذلك يتعذر غيرها وإن في حق الحرة فكرها تضرر الرضيع إن كان أو لألا تحمل المرأة هذه أبرز النيات التي تفطن إليها فقهاؤنا الأجلاء في مسألة العز والعز في تعريفاتنا المعصرة هو الذي يعبر عنه الآن بوسائل منع الحمل أو وسائل تنظيم الأسرة أو وسائل تحديد النسل والحقيقة أدعنا طلاب أننا أردنا أن نفرد الكلام في هذه الوزئية بدرس مستقل تابع للدرس السابق أو مكمل للدرس السابق، حيث لم يكن يتشاء النقام من الناحية السنية لأن تكلل عنه حيث الدرس السابق قد وصل إلى خمسين دقيقة، فأردنا أن نتم الكلام عنه كما توسعنا في الكلام لكم عن أحكام الفتاء. هنا نذكر لكم بداية أقوال الفقهاء في مشروعية العزل على النحو التالي. للفقهاء أقوال ثلاثة في العز. القول الأول يرى إباحة العز مطلقا للأمة والحرة أو العزل عن الأمة والعزل عن الحرة. هذا هو قول جمهور فقهاء معلمي الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزائدية. حتى إن صاحب فتح القدير، صحابي فتح القدير من علماء الحنفية حتى هو عن عشرة من الصحابة. سيدنا علي وسيدنا سالم بن أبي قاسم وسيدنا زيد بن سعد. سيدنا جابر بن عبدالله، وسيدنا عبد الله بن عباس، وسيدنا أبي أيوب الأمصارى، وسيدنا الحسن بن علي، وسيدنا خبر بن أرب، وسيدنا أبي سعيد الخدري وسيدنا عبد الله إذن مشهود. لكن هذا وإن كان قول الجمهور إلا أن اشترط بعضهم إذن الزوجة وبعضهم لم يشترط الإذن. فالذين اشترطوا إذن الزوجة المالكية والحنابلة والمتقدمين من الحنفية والزيادية يقول. الإمام ابن الجري أما العزل في السماح بيعتمد على مواثقة الزوجة الرأي الثاني أو القسم الثاني من أصحاب هذا الرأي يرى أنه لا يشترط فيه إذن الزوجة سيجوز العزل للزوج سواء رضية الزوجة أو أبد هذا رأي الشافعية ومتأخر الحنفية بعد متأخر الحنفية كابن نجيم ابن العيم وابن الرأي الثاني او القول الثاني هو مذهب الظاهرية وهو حرمة العزل مفقا لا بإذن ولا بغير إذن لا عن دورة ولا عن أمان هذا مذهب الظاهرية حيث قال ابن حزم رحمة الله تعالى عليه: ولا يحل العزل عن حرة ولا أمان القول الثالث يرى أن العزل مكروه كراهه تنزيهية هذا قول ابن العربي وابن جوزي وابن قدامة والنموي من علماء الشافرية يقول ابن قدامة والعزل مكروه أي كراهه تنزيه ويقول النووي العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع أو أنزل خارج الفردي هو مكروه عندنا في كل حالة وكل امرأة سواء ربيت أم لا والشيخ محمد هديش يقول وروي عن بعض كراهاته أي العزل وراءه من النظر هذه هي الأقوال الثلاثة الواردة التي خلصت لكم بها في المسألة القول الأول وقول الجمهور استدله بحديث الإمام البخاري ومسلم عن جابر كنا نعزل على عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل وهذا نص صريح في سأل الصحابة العزل وحديث مسلم وأحمد وأبي داود عن جابر أيضا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لنا جارية هي قادمتنا وسانيتنا يعني ساقيتنا في النقل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمس فقال إعزل عنها إن شئت فأنه سيأتيها ما قدر له وهناك أثار عديدة عن الصحابة منها ما رؤية عن ابن عباس أنه سئل عن العزل فدع جارية لها له فقال أخبرين فكأنها استحيت فقال هو ذلك أما أنا فأفعلهم يعني أعلم واستدلوا على اشترات الإذن بما عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل عن الحرث إلا بإذنها والحديث فيه ابن الهيعة وهو ضعيف أو ابن الهيعة فيه مقال معروف وإن كان الإمام الكسامي من آئمة الحنفية يشترط الإذن يستدل على الإذن بالمعقول بأن القذف طريق الإنجاب وبيه يحصل الولد والزوج لها حق في الولاد وبالعزل يفوت الولد فإذا كان العزل بالرضاعة فإنه لا يقرأ لأنها رضيت بفوات حقها ابن حزم دليل على المنى حديث جزامة بنت واحد قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس لقد همنت أن أنهي, أن أنهي عن الغيلة فنظرت فإفرهم وفالك فإذا هم يغيرون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا ثم سألوه عن العزل فقال ذلك الوقت الخفيد الحديث مروي في صحيح الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه وابن حزم بيستدل ليه على حرمة العز وابن حزم رحمة الله تعالى عليه كما نعلم يأخذ بظاهر النص ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الوقت الخفي وقرأ وإذا المؤوذة سؤلت وفاد ابن حزم أن أخبار إباحة العز يعرضها خبر جزام هذا الذي أورى لكن الجمهور لهم مناقشات وردود كثيرة جدا على كلام ابن حزل منهم كلام الإمام الغذالي وهو يقول أن قوله صلى الله عليه وسلم الوقت الخفي قوله الرياء والشرك الخفي هذا يوجب كراها لا يوجب تحريما وأن العزل لا يكون موقودة صغرى لأن العزل لا يكون فيه اعتداء على موجود حاص وهناك إجابة لابن حجر وإجابة للبيعق ونحو ذلك والقائلين بالكراها استدلوا بأن ما ورد في النهي عن العزل يحمل على الكراه ولا يحمل على التحري لكن هنا مسألة جواد العجل هي التي يغلب على الظن أنها راجحة أن العجل يجوز ولكن بشرط أن لا تكون النية نية فاسدة من النيات التي سبق ذكرها وبناء على الكلام في مسألة العجل ينبني الكلام في مسألة تنظيم الناس أو تنظيم الأسرة لأن هذه المسألة من الأمور الهمة جدا التي عقدت بشأنها الندوات والمؤتمرات والأبحاث ونحو ذلك والتي وصل فيها الكلام مداه في جميع المنتديات الثقية والمجامع الثقية أو دور الفاتح ونحو ذلك لكن نحن نورد لكم خلاصات في هذا الأمر عاما من بينها ن جاء في قرارات مجلس العشاق الإسلامي المنعقد في الكويت في من عشرة إلى ستة عشر جماع، وماذأ أول سنة ألف وأربعة وتسعين نص على لا يج. لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزواج في الإنجاب. يجوز يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعا حسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وطراد بشرط أن يترتب على ذلك ضرر وأن تكون الوسيلة مشروعة وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم وجاء في توصيات مجموعة البحث الإسلامية في الدورة المنعقدة سنة 1965 أن الإسلام رغب في زيادة النسل وتكثيره لأن كثرة النسل تقول أمة الإسلامية اجتماعيا وقتصاديا وحربيا وتزيدها عزة ومنفعة إذا كان هناك ضرورة شخصية تحتم تنظيم النسل فلالزوجين أن يتشرفوا طبقا لما تقتضيه الضرورة وتقبير هذه الضرورة متروك لضمير الصرد ودينه ثلاثة لا يصف شرعا وضع قوانين تجبر الناس على تحديد النفس بأي وجه من الوجوه وبناء على ما ذكرناه أبناءنا الطلاب من نصوص بعض هذه القرارات المجمعية ومراكز البحوث الشرعية في العالم الإسلامي يمكن القول لتوفيق الله تعالى بأن مسألة تنظيم الأسرة أو تحديد الأسرة أو تنظيم النسل أو تحديد النسل في هذا الوضع المعاصر قد أخذت أشكالاً وصوراً عديدة فالتنظيم معناه المباعدة بين فترات الحمل حتى يأخذ كل ولد حقه من الرعاية الصحية ورعاية الاجتماعية بنحوها هذا لا بأس به ولا إشكال فيه هذه رهنية من النيات الحسنة أما التحديد فالمراض به اكتفاء الزوجين بولد أو ولدين أو ثلاث أو عدد معين من الأولاد إما لقصد مرض الزوجات مثلا أو لكون الزوجات مريضة لا تستطيع الحمل أكثر من ذلك أو لخشية مسألة الرزق والعياذ بالله او اتجابة لدعوات منتشرة في العالم الاسلامي وافلة لينا من العرب تدعو الى تقليل نسل المسلمين وعدم التوسع في الانجاب ان كانت النية على هذا الوضع سهينية فاسدة ويحرم تحديد النسل اما ان كانت النية او كان القصد من تحديد النسل والاكتفاء بعدد معين من الزرية استنابا الى قول طبيب ثقة أو استنادا إلى تجربة أو استنادا إلى ضرر واقع على المرأة ففي ذي الحالة لا بأس به ولا إشكال في ذلك وهنا العبرة ينبغي أن تكون بالنية وفي هذا العصر لجأوا إلى تعقيم وهي وسيلة من وسائل منع الحمل النهائي بصورة دائمة لا تستطيع معها المرأة الحمل ولو رجعنا إلى كتب الأئمة قديمة لوجدنا لو كلاما عن ذلك فعلى سبيل المثال مثلا يقول الشيخ تقي الدين والأحوظ أن المرأة لا تستعمل دواء يمنع نفوذ المني في مجال الحبل ويقول الإمام المرداوي ولا يجوز ما يقطع الحمل، ذكره بعض الفقهاء ويقول الإمام الشرواني في حاشيتي على سفة المحتاج يحرم استعمال ما يقطع الحمل من أصله أنه لا يبطئ الحمل ولا يقطعه من أصله فلا يحرم بل إن كان لعذر كتابية ولديه لن يكره وإلا كره سبحان الله يعني كأن كلام الإمام الشرواني ينطبق تماما على تفريق ما بين تحديد النسل وما بين تنظيم النسل وفي فتح العلي النالك يسأل الإمام رحمة الله تعالى عليه ما قولكم في استعمال دواء لمن الحمل أو وضع شيء في الفرج حال البناعي لذلك هل يجوز أجابه لا يجوز تناول دواء لمنع الحمل وان وضع شيء كخرقه في فرج حال جنا تمنع وصول الماء الى الرحم فالحقه عبد الباقي بالعزل من الجواز بشروطه وبعض المعاصرين من علمائنا المعاصرين في أحد أبحاثه عن العزل يشير الى ان يقول ان هذا يشير إلى منع الحمل اصلا يعني منع الحمل الصوره دائما خلاصة الكلام احنا وجدنا نصوص عديدة للقناة القدماء على هذا الامر تشير الى التعقيم الدائم او التعقيم النهائي للمرأة او للرجل وتشير الى منع الحمل بسورة مؤقتة التعقيم الدائم للتدخل الدوائي معروف قديما عند العلماء لكن التعقيم للتدخل الجراحي لم يظهر الكلام عنه من النهر الشرعية إلا في الثلاثينيات من القرن العشرين ويعوذ الفضل في طرح هذه المسألة إلى العالم الشيخ أحمد إبراهيم رحمة الله تعالى وكان يعمل أستاذا للشريعة بكلية الحقوق في فترة, في فترة الثلاثينات تقريبا وكتب مقدمة أستاذ الدكتوراه لأحد طلب في كلية الحقوق وكان هذا الطالب هو الباحث السعيد مصطفى السعيد والذي أصبح بعد ذلك رئيس النجامة تقارب والشيخ أحمد إبراهيم رحمة الله تعالى كان مشرف على الرسالة وطرح أو ذهب إلى القول بجواز التعقيم وهذه الرسالة تعود كما قلنا لفترة الستينات ويعتبر الشيخ أحمد إبراهيم رحمة الله تعالى عليه هو أول من تناول مسألة التعقيم الجراحي ومنذ ذلك الوقت وظل الحوار قائما بين العلماء في مسألة التعقيم بهدف تحديد النسل والعلماء انقسموا بشأنه إلى فريقين فريق يرى عدم الجواز مطلقا ولا رأيي إلا بالضرورة وفريق يرى جواز التعقيم حتى ولو لم تكن هناك ضرورة من ذلك وإن المسألة تعود إلى اختيار الزوجين فإذا اتفقوا على ذلك جاز اللجوء إليه والكلام في ذلك مطروح في درسات معاثرة في مجلة مجمع الفقه الإسلامي وفي مؤتمرات في مجمع البحوث الإسلامية وفي مؤتمرات عديدة في العالم الإسلامي في مصر والمملكة العربية السعودية والكويت وغيرها والمغرب وغيرها من البلاد خلاصة في الأمر أبناء المصولات أننا أعطيناكم فكرة مجازة وسريعة عن مسألة العدل حيث ذكرها الشيخ خليل رحمة الله تعالى عليه في حديثه في الدرس الذي تكلمنا عنه سابقا ولما لم يكن المقام متسعا لذكرها على وهذا النحو من التفصيل فقد أفرضنا لها هذه التتمة وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته